السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث عن أصل من أصول التفسير ألا وهو التفسير بالإسرائيليات والإسرائيليات ابتداءا هي الأخبار التي يتناقلها بنو إسرائيل، وإسرائيل عليه السلام هو نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم صلوات من الله وسلام منه، فبنو إسرائيل هم في الأصل بنو يعقوب وزريت الأخبار التي يتناقلوها أو التي تنقل عنهم يقال عنها إسرائيليات وقد ملئت بها كتب التفسير وشحنت بها كتب التفسير فقل مفسر إلا هو يستعمل التفسير بالإسرائيليات أي بالأخبار المنقوله عن بني إسرائيل ولقد كان من مستندات العلماء القائلين بالاستدلال استدلال بالإسرائيليات في التفسير لتقريب المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج فأردت رواية أخرى لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوهم لا تصدقوهم فتصدقون بحق ولا تكذبوهم فتكذبوهم بباطل فإجمالي القول اولا في الإسرائيليات من ناحية التحديث بها من عدمه. العلماء لهم في ذلك أقوال قول الأكثرين جواز التحديث بالإسرائيليات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا خرج ويجنع البعض إلى الإقلال من ذلك كابن عباس رضي الله عنهما اذ يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون على الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الانباء بالله قرؤونه لم يشب أي لم يخلط بغيره وقد أخبركم الله عز وجل فيما أنزل من الكتاب أن اهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا فكيف تسألونهم وما وجدنا واحدا منهم جاء يسالكم عندي لكم فكان من العلماء من يجنح الى التقليل في هذا ومنهم من يتوسع في هذا والإسرائيليات منها إسرائيليات تصدق وإسرائيليات تكذب وإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب فالإسرائيليات التي تصدق ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما كبيرا بل وفي الكتاب العزيز عدد كبير منها من الأخبار التي وردت عن بني إسرائيل كقصة البقرة على سبيل المثال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة القصة إلى آخرها كذلك قصة المائدة إجمالا جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا معدة من السماء كقصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت حيث نوم يوم سبتهم شراء كذلك قصة طالوت وجالوت نذكرها في صورة البقرة الذي مر على قرية وهي قويه على عروشها وقصه موسى مع الخضر كلها قصص اسرائيليه معتمده لدينا لان الله ذكرها في كتابه اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر عددا من الاخبار عن بني اسرائيل كقصه الثلاثه الاقرع والابرص والاعمى الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى وقصة الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة وقصة الرجل الذي اشترى من رجل بيتا فوجد فيه جرة من ذهب وقصة الذي زار آخا له في الله وقصة المرأة التي كانت من البغايا بغاية بني إسرائيل فمرت على كلب ينهس وقصة جريج العابد قصص كثيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ويتبط الأسانيب فكل هذه مقبوله ما دام السند قد صحى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستطيع ان نقول إن هناك أخبار اسرائيليه مذكوره في كتاب الله عز وجل في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم سلمنا بها وايقنا بها وقطعنا بها والله أعلم هناك اسرائيليات فيها كذب على الله وكذلك كذب على رسل الله وفيها نيل من الانبياء عليهم الصلاه والسلام نيل من الانبياء وطعن في الانبياء طعن في داوود وسليمان عليهما السلام طعن في عيسى بن مريم عليه السلام طعن في يعقوب عليه السلام وأم يعقوب عليه السلام القصة الشهيرة أن إسحاق كان له ولد اسمه العيس وآخر هو يعقوب وكان العيس جلدا وكان يجلب الطعام لأبيه يعقوب وكان أبوه يحب لأبي إسحاق وكان إسحاق يحب يعقوب أكثر من حبه للعيس فاحتالت أم يعقوب بحيله واتت. بالطعام الذي أتى به العيس وجعلت يعقوب هو الذي يرسله إلى إصحاق وكان اسحاق قد عميا فدعا ليعقوب ولم يدعوا للعيس قصص كثيرة شهيرة ولكنها فيها غمز في الأنبياء واتهام لهم في أماناتهم وأخلاقهم فمثل هذه القصص الإسرائيلية ترد لأن عمومات الشرع تردها ولظننا الحسن بانبياء الله نرد الافتراءات التي ترد على الانبياء عليهم الصلاه والسلام وقصص اخرى لا تصدق ولا تكذب ان تحكى لتقريب المعنى فمثلا إذا قرات قول الله سبحانه إن ايه ملكي ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكه لا يكاد المعنى يفهم لك إلا إذا قرأت الوارد حولها فيتضح المعنى بعض الاتضاح من غير جزم بصحة المدلول يعني ما معنى إن آية ملكيه أن يأتيكم التبوت في سكينة من ربكم وبقية من ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إذا قرأت الأخبار الوارده فيها تجد مثلا أن هذا التابوت كان عند الإسرائيليين وكانوا يستفتحون به عند القتال فغلبوا عليه وسرق التابوت وكان فيه بقايا الالواح التي تكسرت وبقايا الآثار عن موسى يا إخوة واحد يسكت الناس يا جماعة الأطفال فكان الإسرائيليون يستفتحون بها حتى غلبوا وسلبوا التابوت فقال الله سبحانه إن آية ملكه العلامة أو قال النبي لقومه إن العلامة دل على أن الله اختار طالوت أن التابوت الذي أخذ منكم سأتيكم وستحمله الملائكة أمام أعينكم وسترون الملائكة تمشي عيانا على الأرض وتصاحب نزوله السكينة من ربك كذا قال البعض أعلم الإسرائيليات قد لا تصدق ولا تكذب إسرائيليات تكذب قولا واحدا إسرائيليات تصدق قولا واحدا فذا من ناحية القبول أو من ناحية الرد هذا وكما لا يخفى عليكم أن الكتب التي أنزلها الله سبحانه على بني إسرائيل منها التوراة والإنجيل والزبور وقبل ذلك صحف متعددة كالصحف التي نزلت على إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كما قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى كانت ثم صحف لإبراهيم صحف لموسى والكتب التي نزلت على موسى عليه السلام ذكر فيها التوراة, ذكرت فيها التوراة منها التوراة والإنجيل عفوا ذكرت منها التوراة والصحف والألواح هل الثلاثة مسمى لشيء واحد وهو التوراة أمية ثلاثة أشياء متنوعة مختلفة وجهان للعلماء وما قصة التلمود الذي يذكر عن بني إسرائيل التلمود هو مجموعة مواعظ يتناقل الإسرائيليون فيما بينهم جيلا بعد جيل نطلق على هذه المواعظ والتحذيرات أمور الترغيب والوصايا والحكم التلمود، بعضها مقتبس من التوراة وبعضها من أنبياء بني إسرائيل بعضها مقتبس من التوراة وبعضها مقتبس من أنبياء بني إسرائيل فهذا عن التلمود، هذا وسم صحابة اشتهروا برواة الإسرائيليات وثم تابعيون أيضا اشتهروا بذلك فمن الصحابة الذين اكثروا من رواة الإسرائيليات عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ولذلك يتحفظ فيما ينقله من الغيبيات يقال على ما ينقله من الغيبيات إنه لا يقال من قبيل الرأي هو يحكي أمور غيبية فقد يقول قائل إنه لا يقال من قبيل الرأي نقول إنه نعم قد لا يقال من قبيل الرأي لكن من أين أخذ فابن عمرو خاصة يروي الإسرائيليات ويكسر منها ذلك لأنه قد وجد زاملتين من زوامل اهل الكتاب فطفق يحدث بما فيهما فاشتهر هذا في أحاديثه خاصة تلك التي تتعلق بالأمور الغيبية وبالنفخ في الصور وصفات الملائكة ونحو ذلك وهناك من الصحابة من كان يأخذ عن كعب الأحبار وكعب الأحبار كان يكثر من الإسرائيليات وليس من صحابي إنما تابعي ولكنه كان يهوديا فاسلم، فكان يكثر من رواية الإسرائيليات عبد الله بن سلام روى بعد الإسرائيليات احيانا عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فاسلم رضي الله تعالى عنه واسكنه فسيح الجنان وبعض الصحابه احيانا كان ياخذ عن هؤلاء فمثلا ابو هريره لما ذكر حديث خلق الله الطربة يوم السبت وذكر السبعة أيام الحديث الذي أخرجه مسلم أعلّه العلماء المجموع سبعة أيام ومعلوم أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام والذي ذكر في حديث أبي هريرة أن ذلك في سبعة أيام أخذ أبو هريرة ذلك في الحقيقة وعند التحرير كما قال البخاري وغيره أخذ ذلك من كعب الأحبار وكعب الأحبار يروي الإسرائيليات فوهم بعض الرواه وجعلوها أبا هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب أنه عن أبي هريره عن كعب الأحبار من قول كعب الأحبار ليس من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا شيء مجمل يتعلق بالإسرائيليات فمن كان عنده سؤال فليأتي به والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا وكما لا عليكم أن الله سبحانه لم يخبر في كتابه بكل ما حدث لبني إسرائيل ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بكل الذي حدث لبني إسرائيل فقد قال تعالى ذكره يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فلم يقل يبين لكم كل الذي تختلفون من الكتاب إنما يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير يعني يستر على الكثير لا يخبر به فيعفو عن كثير معناه هنا يستر على كثير من أخباركم لا يخبر بها سطرا عليكم وهذا كما قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فلم يقل كل الذي فيه يختلفون إنما قال أكثر الذي هم فيه يختلفون لأن الله لو أخبر الإسرائيليين بكل ما صنعه اباؤهم وأجددهم لكان فيه فضيحة عظيمة لهم ولكن ربنا حي سبحانه وتعالى أخبر ببعض الجنايات التي ارتكبوها كقصه الاعتداء في السبت ومسخهم إلى قردة وإلى خنازير وستر على قصص كثيرة أخرى لأن فيها فضائح لهم فهذا قوله يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير وهذا قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هذا والباب مفتوح لاي سؤال يتعلق بالإسرائيليات والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله تفضل <تصفيق> كثير جدا من هذه الروايات الوارده عن وهب بن منبه بن منبه يكثر جدا من الإسرائيليات قتاده يكسر جدا من الإسرائيليات السديان السد الكبير والسد الصغير يكسران من الإسرائيليات وكذلك أعظم أكثر البلاغات مثلا القنا يذكر قصة حصلت لموسى عليه السلام على سبيل المثال مسروق بن الأجدع يحكي قصة حصلت لعيسى عليه السلام كثير من المفسرين يفسرون الوارد في قصة آدم صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به اكثر المروي فيها من الإسرائيليات فمنها ما هو النفس تقبله ومنها ما تعافه النفس وترفضه يذكر مثلا من اخبارا كثيرة في وصف يأجوج ومأجوج للتخاريف يعني لك لهم أذن ينام على أذن يفترشها ويتغطى من الأخرى وأن أنفهم للطول بمكان كبير يذكرون أحيانا خربيط كثيرا نعرف أن يأجوج ومأجوج من زرية آدم لحديث يا آدم أخرج النار من زريتك وقال في نهايته ان منكم واحد وإن من يأجوج ومأجوج سماء وتسعة وتسعين فيذكرون صفات, صفات يأجوج وماجوج كثيرة جدا ويذكرون مثلا صنوف الأطعمة التي نزلت في المئدة التي كانت من السماء دي كبير شكله أحمر أو فاكاء او هكذا يذكرون أشياء يعني لا تقر ليس عندنا ما يقرها أبدا عن الحوادث. فالاثار لا يذكرها التابعيون والصحابة فيما يتعلق بالأنبياء مثلا صحابي يقول كان نبي الله أيوب ويذكر كلامه في الغالب يكون من الإسرائيليات والله أعلى هل قول ابن مسعود بين السماء الأولى والسماء الثانية خمسمائة عام يدخل في سراءة لا يبعد لا يبعد نعم ما الضوابط التي بها يحكم أسراليات بالقبول والرد عمومات الشريعة أن تتزن الشيء بعمومات الشريعة فإذا كانت عمومات الشريعة تقبله عندنا عمومات الشريعة تفيد أن الله اصطفى الأنبياء وأنهم خير الخلق في كان هناك شيء في طعن في الأنبياء وواصفون بالخيانة وواصفون ب... ب... بأشياء تشينهم هذه مرفوضة لأن الشريعة فيها سناء حسن على أنبياء الله عليه الصلاة والسلام نعم تضل يختلط علينا بين السد الصغير والكبير نعم السد الكبير متقدم في الطبقة والسد الصغير متاخر بس الشيخ والتلاميذ تلاميذ ناه محمد بن مروان واسماعيل ناه ما هي النصارى قلنا الاسرائيليات أخبار اخبار بني اسرائيل سواء التي نقلت عنهم او التي تناقلوها فهم ينقلون عن عيسى عليه السلام اخبار ينقلون عن أتباع عيسى عليه السلام اخبار كل امر اسمه عيسى من امه اسرائيليه يعني مريم عليه السلام اسرائيليه داود عليه السلام اسرائيلي سليمان عليه السلام اسرائيلي فالاخ يعني آعني باسرائيل انه ينتهي نسبوه الى نبي الله اسرائيل يوسف عليه السلام اسرائيلي ابوه هو اسرائيل نعم تفضل اطول قصه يعني ماذا يعني في قصص طويله كثيره يعني قصص بني اسرائيل ذكرت كثيرا لأن فيها مواقف لبني اسرائيل مع موسى عليه السلام اشباه مواقف اهل النفاق واثبات مواقف اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي شيء نعم هل يصح إطلاق كلمة إسرائيل على دولة اليهود الأولى أن لا تطلق لأنك إذا نلت منها ستنال من نبي كريم لكن في بعض الدول الآن لا تسميها إلا بالدولة اليهودية السعودية إذن كمان يقول الدولة اليهودية لما الصهيونية هذه ما صرف لشيء عن صغيرة يعني لا نستجيز أن نقول الصهيونية لأن اليهودية هي المذكورة في القرآن ولن تجد اسم الصهيونية في القرآن فاجعلها اليهودية كما حتى تنال الأوصاف المستحنة من الكتاب والسنة فضل نعم هل حج اليهود والنصارى؟ نعم كانوا يحجون كانوا يحجون اليهود والنصارى كانوا يحجون نعم لكن هل يحجون إلى البيت العتيق؟ أم كانوا يحجون إلى بيت المقدس هذه تحرر والظاهر أن أنبياء الله أنبياء الله الإسرائيليون حتى الإسرائيلي منهم كانوا يحجون إلى البيت الحرام وقد ورد حديث يحتاج إلى تحريره أيضا أن مسجد الخيف صلى فيه سبعون نبيا وفي هذا الباب أيضا سيأذى في موآت في شأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى والله لا يحجن عيسى بن مريم ولا يصرخن بالحج أو بالعمره أو بهما جميعا وكأن انظر إليه ينطف رأسه ماء ويأتي يطوف بالبيت أو كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم واذن في الناس في الحج ياتوك رجالا كالانبياء التي تسللت بها هي في نفسها دليل لان ابراهيم اذن في الناس بالحج الحج قال تعالى ياتوك رجالا وظننا بالانبياء انهم اول من يمتثل هذا النداء وهذا النداء فقال تعالى ياتوك رجالا وهذا يشمل اعني اذن في الناس يشمل الانبياء من اولاده ومن زورياتي. نعم وراى النبي موسى يلبي احاديث متعدده يعني لن نقول ان الانبياء عليهم السلام حجوا, إلى بيت حجوا بيت الله الحرام لعموم قوله وانزل في الناس بالحج ياتوك رجال هم اولى من يمتثل نعم اي احد له سؤال من هل يجوز لاحد أن يروي اشياء من التوراة والانجيل عندنا في الباب حديث جدير بالذكر هو أن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صفحات من التوراة قال ما يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان عمر حيا ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي لكن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة في رواة أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفس بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لكن عندنا كلام ابن عباس الحبر الكريم لما قال كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله احدث الانباء بالله وقد أخبركم الله فيما أنزل من كتابه أن اهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا نعم طيب فضل الأناجيل الأنجيل. الأناجيل الأناجيل الآن محرف أخبارنا الله بذلك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويحرفون الكلمة عن مواضعه كان الرسول يحدث عن بني إسرائيل حتى يصبح ولا يقوم للصلاة لا يصح نعم هل يصلح أن أسمي ولدي بإسرائيل نعم يصلح فإن من المحدثين إسرائيل ابن يونس إسرائيل ابن يونس من المحدثين إسرائيل ابن يونس وعدد من الرسم إسرائيل ونبي الله يعقوب إسرائيل قام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قيما في الشمس لا يستظل ولا يتكلم وهو صائم. قال من هذا قال هذا أبو اسرائيل نظر أن يقوم ولا يجلس ولا يستظل ولا يتكلم هو صائم قال مروه فليستظل وليتكلم وليجلس وليتم صومه إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه فكانت كنيته ابو اسرائيل سميه تسمي اسرائيل اظن الحكومه لا تمنعك من بس في تطبيع علاقات ممكن يمشوه نعم أخوكم يقول هل من الاولى عدم التسمية لأن الولد قد يوبخ في المدرسة أو قد يقول قائل معاكسا قولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد وجد اليهود يصومون عشراء قال نحن أحق بموسى وأولى بموسى منهم نعم فهل نحن أولى بإسرائيل منهم أم لا نحن أولى بإسرائيل منهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته